صار لهم أسماعا مناسبة ولو كان بابها عجميا ليست عربية إلا القليل أثبت أنه عليه السلام لما ولد له ولد المدينة قال ولد لي ولد البالحة سميته باسم أبي إبراهيم فاختار اسم ابراهيم ابراهيم واسماعيل واشهاد ويعقوب هذه من اسماء الانبياء وكذلك يونس ويوسف وايوب ويحيى وزكريا وعيسى وإلياس هذه من اسماء الانبياء التي ذكرت في الكتاب في القران وكذلك اسماء الانبياء السابقين كادم و ادريس وهود وشعيب وصالح ولوط اسماء الانبياء السابقين فيجوز ان يسمى بهم اي لهذا الحديث تسمعوا بأسماء الأنبياء إليها ذكرهم ولأنها أسماء مترددة في القرآن كثيره وكذلك اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد وأحمد مشتق أمين الحمد سمي به لكثرة خصة عليه الحميده أفلسمى بأحمد ومحمد اشتهرت محمد العهد النبوي كثير اتسمى باسم محمد وأما أحمد فلم يسمى به إلا في التابعين إما ذكر أن أحد من الصحابة يسمى ولده أحمد في التابعين ومن بعدهم اسم أحمد الفبت انه صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسمى أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر, الحاشر. وأنا العاقب وأنا المكفي يعني اسماء الباقيه اسماء الصفات جاء هذا الاثر عن الامام مالك رحمه الله يقول سمعت اهل مكه يقولون من بيت ما من اهل بيت وهي اسمه محمد إلا رزقوا ورزق خيره فهكذا وجاء فيها حديث جضر عبا ولكن أكثرها ضئيفة التي ذكرها كثير من الشراء لم تهبت ولكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم في حياته قال تسموا باسمي ولا أتكنوا بكنيتي اسمه أب... كنيته أبو القاسم ثم جاء أحديث أن امرأة قالت يا رسول الله أني ولدت ولدا فسميته محمدا وكنيته أبو القاسم وذكر لي أنك تتعو ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي يعني أبين أنه جائز جائز من الجمع وأن يكون يتقيه بين اسمه وجمع بينهم أيضا أبواب التابعين محمد ابن أبي بكر ولد له ولد ما القاسم فكان يكن أبا القاسم وهو محمد ابن أبي بكر ذكر هذا ما يتعلق بالاسماء ونحيل على أكيس ابن القيم الذي هو زاد المعاد فقد توسع في ذكر الأسمى وكذلك أيضا الأسئلة والعجبة البقية للشيخ بن سلمان لما تكلم على الحقيقة يتكلم على الاسماء وكذلك أيضا من الكائن في كتابه الذي سماه تحفة الوجود أحكام المولود قد توسع أيضا في الأسماء يوم من طلب ذلك الأسماء ليس لها حد أسماء الناس لا تفصى وتفاوية ذكورهم وإناثهم يقول وإن اتفق وقت حقيقه اوصيه عجعت احداهما عن الاخرى كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لاحدهما هكذا ذكروا ولا شك ان متبركات متبركتين هو الاولى لكنكم قدر أن اليوم السابع من ولادة المولود هو يوم الأضحى يوم أو يوم الحادي عشر أو يوم الثاني عشر ذبح عقيقة وعجعة عن الأغفية لأنه كفت أن يذبح يوم السابع وأن يذبح بأيام الأغفل الآحي فحصل أنه ذبح واحدة ونواها أغفية وعقيقة وقاسوا على ذلك, ذلك على الاغتسال للعيد والجمعة الاغتسال يوم الجمعه اقص منه النظافه وكذلك العيد فاذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعه واغتسل لاهدهما اجزع يقول وكذلك ذبح متمتع او من يوم النحر شاتا فتجزع عن الهدي الواجب والاضحيه إذا كان الإنسان متمتعا وكان عادة أنه يضحي ولكن الآن عليه دم تمتع وعليه أضحية ذبها واحدة فعجأت عن الاثنين أعاني الأضحية وعاني التمتع مع أن تأجم التمتع واجب يسمى أي دام تكميل أو دام جبراء واجب والأرهية سنة وإن كانت معكدة على ذو اليسار فإذا اجتمع سببان وذبح واحدة أجدع عن الأخرى هكذا قالوا بعد ذلك تكلم الشالة على الحقيقه قال ويستحب ان يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامه اعضائه اي اعضاء المولود هكذا يفصل عظامها يقطع العظام من المفاصل الذراع له مفصل والعرض له مفصل والكاتب له مفصل والفاخذ له مفصل والورك له مفصل وكذلك الأضلاع لها مفاصل يقطعها من مفاصلها ولا تكسر إظامها تباؤلا بالسلامة لكن قالوا إن هذا اجتهاد اجتهاد من العلماء ولا دليل على ذلك قد يحتاج إلى تفسير الإظام كما إذا أراد أني أوزعها على المساكين أأخذ مثلا اليد التي فيها ثلاثة الإظام واتصل بها أيضا الصدر في هذه الحال إذا أراد أن يوزعها على عشرة فإنه ينزع كل ضلع أو بالعين لواحد يكسر العبد بين اثنين يقسمه بين اثنين وكذلك متصل بالبراع وكذلك الكتف حتى يوزعه كثرة كثرة فالصحي انه لا معنى ذكر أن هناك حديث يروى عن عائشة رضي الله عنها قالت تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم جدولا يعني اعضاء اي يؤثر العظم ولا يكسر ولا يخلط به غيره هكذا تنزع جذولا وإذا احتجع إلى التفسير فإنه جائز يقول يأكلوا يأكلون من الأكيكة ويطعمون منها ويتصدقون كانوا يلحقونها بالأرسية الأخية يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث يعني هذا هو الأفضل ثم بعد ذلك ولا تسن الفراعة ولا العثيرة هذا هو الصحيح كان أهل الجاهلية أول ولد يترده الناس بهونه ويسمونه الفرع أو الفرعة فأنهم يقولون ولد هذا الذي أول ما فرعت أن هو حتى نتفاعل بانها تلد أولاد كثيرة فهذا من الفجاء وكذلك العتيرة إذا جاء في اليوم الخامس من رجل ذبحوا ذبيحه يتفاعلون بأنها تدفع عنهم ويسمونها عسيره ذبيحه تذبح في شهر رجب هكذا لا يسن فرع ولا عسيره يقول في الشرح الشرح الكبير هذا قول علماء الانصار سوى ابن سيرين فانه كان يذبح العسيره ويروي فيها شيئا هكذا ولكن اثبت الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه لا فرع ولا عسيره متفق عليه والنفي لا فرع يدل على البطلان او ان لا نافيه اي لا تذبح فرعا ولا تذبح عسيره هذا قول الجمهور هكذا قالوا ثم كان بعض الفقهاء تساهلوا فقالوا لا تحرم الفرعه ولا العسيره ولا تكره كيف لا تذكره جاء هذا الحديث لا فرع ولا عثيرة فقالوا المراد بالخبر نافي كونهما سنة لن نهي الخبر هو هذا الحديث لا فرع ولا عثيرة في هذه النسعة اكتبه الخير المراد بالخير الصواب المراد بالخبر النفي كونهما سنه للنهي هذا اجتهاد منهم ولكن الصواب ان النهي للتحريم ليس لمجرد كونهما ليس سنه بل أنهما من العادات الجاهليه فلا يجوز احياء شيء من عادات الجاهليه الاسلام مهما ما كان في الجاهليه فالمراد بالخبر عدم شرعيتهما وتحريمهما او على الاقل شراهتهما انهم يتساهلون في الفرع والعثيرة ويرون أن أمر بن حارث أنه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وقال في عجة الوداع رجل يا رسول الله الفرائع والعسائر كانه أكى... يس... يقول سمع رجلا يسال الفرائع والعسائر اي ما حكمهما قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عثر ومن شاء لم يعثر في الغنم الاضحيه هكذا رواه احمد النسائي ولعله فيه مقال لعله لم يثبت فإن حديث أبي أرعرف الصحيحين لا فرع ولا عسيره كرره البخاري في مواضع وكذا مسلم وكذا بقية أهل الصحة وبقية أهل المساني أثبت ذلك وجعل هذا من البدع والتي قد عمل بها بعضهم في الإسلام ولا إبرة بذلك ولكن لحال هذا الحديث الذي فيه من شاء فرع ومن شاء لم يفرع أخذ منه الإباحة أنها مباهة الفرعة والعتيرة ومن شاء عتر ومن ان شاء لم يعتر وهذا لا يقرا الحديث حديث النبي الصحيحين وعلى كل حال فان بدع الجاهليه قد جاء الشرع بمنعها فيجب الابتعاد عنها وانتها والله اعلم صلى الله على محمد الله الحمد لله وصل وسلم على نبيه ومصطفاه على اله وصحبه ومن والاه قال الناظم فصل في الزكاه والصوم وما يتعلق بهما من الاحكام وخذ علم احكام الزكاه نظيره الصلاه بآيات الكتاب الممجد وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر, بقهر, هو بقهر هوى وسواسه لم يردد وفرقه ما فهو امتثالا ببذلها يفك الفتى سبعين لحي مفندي واد زكاة المال حيا مطيبا ولا تتركن للشامتين وحسدي ويشرع في قرباك من ليس وارثا على قدر حاجات وقرب ليمددي ومن بعدهم ذا العلم والجار قدما وراع ذوى الحاجات والستر ترشدي وليس بمجز دفعها لشريكه ولا من يعولن من قريب ومبعد ولا كفن الموت ولا في ديونهم ولا نحو سد البشق أو رم مسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه يتعلق هذا الفصل أبو الصلاة والذكات فكأنه أراد أن يكون هذا النظم محتويا على الآداب وعلى بعض الأحكام وتقدم كثير من الآداب والأخلاق الطيبة وكذلك أيضا تهريم كثير. من المحرمات والأخلاق السيئة وما أشبه ذلك فذكر الزكاة هاهنا بقوله وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة بآيات الكتاب الممجد علم أحكام الزكاة التي هي نظيرة الصلاة في آيات الكتاب ويقال لها ترينة الصلاة أي أنها تكرن بها كلما ذكر الله الصلاة ذكر بعدها الزكاة إلا تليلا في السؤال الطوينة والقصيرة سورة في سورة البينة ونأمره إلا لعبد الله مخلصين له الدين ونفعه ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وكثيرا ما يكره الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآكلوا السلام وآتوا الزكاة ذكر في أكثر من سبعين موضعا أقرئ الناس الزكاة الت... مشتقات من التزكيه وهي التطهير التطهير يسمى تزكيه سميت بذلك لانها تطهر المال تطهر مما قد يكون فيه من حرام او غش او شبهه او ما اشبه ذلك وكذلك من التنمية يقال زكى المال إذا نمى وكثر هكذا فهي نظيرة الصلاة في الآيات التي هي آيات الكتاب الممجد وحسبك من تفضيلها نفع غيره وحسبك من تفضيلها نفع غيره أعبت لهوى وسواسه لم يردد حسبك في تفضيلها أن فيها نفع لغيره صاحب المال من الله عليه وهناك أناس مهرومون ليس عندهم مال فهؤلاء يحتاجون إلى نفع فاذا اخرج زكاته نفع غيره من اولئك المستضعفين فيدل ذلك على فضل هذه الزكاه التي هي حقوق في الاموال قال الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ثم يقول بقهر هواء وذلك لان النفس مجبولة على حب المال قال الله تعالى وانه لحب الخير لشديد وقال تعالى وتحبنا المال حبا جما واذا كان يحب هذا المال ويقول عن الذي جمعته وعن الذي تعبت عليه وعن الذي ربيته إلى أن رب وإلى أن كثر بحبكي وبحنكتي وبمعرفتي ففي هذه الحال كأن هواه يميل إلى الإمساك فيقال له عليك أن تأكهر هذا الهوى الذي اميل بك إلى الإمساك اقهر هواك وعصهيك حتى يثيبك الله وحتى يعطيك الله خيرا منه وخلفا منه هذا الهوى وسواسه لم يردد وسوء ذلك لهو الذي يجور في القلب ويكون من آثاره أنه يحمله على الامساك اعتما ذكر أن الرجل أن كان عنده أنبار كبيره ولما عزل الصدق أو الزكاة استثمرها وقال ما هذه زكاة ما هذه الا جزيه ثم باخذ بها يفعلها بكثير اذا قدروا حسبت اموالهم وإذا هي مثلا مئات الملايين ثم خلتب عليهم الزكاةها مثلا عندك مئة مليون مئتان الزكاةها خمسة ملايين قليلة اشتغفر هذه الخمسة فيبخل بذلك ويمنعه ذلك الهوى الذي وسواسه لم يردد فهذا هو الذي يهتاج إلى القهر اقهر هواك الذي وسواسه يتردد في صدرك وعصهي يقول وفركة ما تهوى امتثالاً ببابلها يفك الفتى سبعين لاحي مفندي يعني فرق هذا المال الذي ما فرق ما لا تهوى او ما تهوى امتثالاً لامر ربك ببابلها فتفرق هذا المال يفك الفتى سبعين، سبعين إلهيا مفندا يفكه سبعين مرة أو سبعين عذابا أو نحو ذلك يعطيه الله تعالى به من سبعين عذاب أو من سبعين عذاب. أم سبعين طبقة في النار أو نحو ذلك وأدي زكاة المال حب مطيبة ولا تتركاً للشامتين وحسدي إذا كان الزكاة أمن الحبوب بد أنه يطيبها وإذا يحسنها فيخرج حباً طيبا أكد نظفه وأعده للأكل يعطيه للمساكين وكذلك أمن بقية الأموال أمن الحبوب أمن الوشط لا من الطيب الغالي الرفيع ولا من الرخيص وكذلك أيضا التمور يخرج ذكاة التمور من الوسط وإن أخرج من الطيب فإنه اعظم أجر إذا أخرج من طيب ماله قال الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون يعني لا تقصدوا الخبيث وتنفقون منه بل انفقوا من الطيب الذي تحبونه أن لانفسكم ولا تترك للشامتين لا تترك للشامتين مثلا ولا للحسد اذا فعلت ما امرك الله به فلا يلومك فلا يضرك لهم اللائمين ولا حسد الحسدين ويشرع في قربات من ليس وارثا على قدر حاجات وقرب لهم جاجي هكذا يقول إن الزكاة تشرع في الأقارب الذين لا يريثون من ولا تريث منهم الاقارب الذين لهم حق القرابه إعطاءهم من الزكاة أفضل من غيرهم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على الفقير صدقة وعلى ذره مهنتان صدقة وصلة وهذا فيما إذا كان لا يرث أما الوارث فلا تعطيه من ذكاتك لأنه لا افتكر ألا ألزمت بأن تمهيك عليه أن تعطيه نفقته كاملة ونفقت عياله لأنه سيهرث منك وترث منه ولذلك ذكر الله أن الوارث يلزم بالنفقة في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسفتهن بالمعروف لا تكله نفس إلا أسعى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك أي على الوارث إذا لم يجد الأب أن يقوم بهذه النفقة فإذا كان كذلك فلا يعطى من الزكاه هذا معنى ويسرع في قربك من ليس وارثا على قدر حاجات وقرب أهليهم داد يقدم منهم نحتاج الذي حاجته شديدة وكذلك أيضا إذا استوى اثنان قدم الأقرب إذا كانت أكلهما شديدة حاجته وهذا أخ وهذا عم فإن الأخ أحق أهل أن له القرابه أهل بشرط أن لا يكون وارثا أن يكون لكل منهما أولاد ففي هذه الحال يقدم الكرب و... وعلى قدر حاجات أي شدة حاجات وقرب أي على قدر القرب ليمدد هذا ما يقول ومن بعدهم ذا العلم والجار قدما وراعي ذاو الحاجات والستر ترشدين هكذا بعد لو القران تعطي من تقدم تقدم طلبه العلم الذين يحرصون على ان يتعلموا ولكنهم فقراء يحتاجون الى من يمدهم حتى يواصلوا تعلمهم وكذلك أيضا إذا وجد علماء ذو حاجة إذا وجد عالم ولكنه سيشتد حاجته عنده فاقا والعادة أن العلماء والأخص الذين يتخصصون في الفقه يكونون فقرا ويهتبهم الناس أغنيا فيمسهم الفقر الشديد وهو من علماء وهو وفكهائها. سمعت بعض مشايخنا ينشد بيتاً. إن الفقيهة هو الفقير وإنما رأى الفقير تجمعت أطرافها. أفأكذا يعني عادةً أن الفقيهة هو الفقير. أنه فقير. ولكن يقول إن راع الفقير راع الفقير تجمعت أطرافها فأصبح فقية يعني عادة أنهم بحاجة هكذا يقول إذا العلم والجار قدم الجار أيضا فإن الجار يحق بسقف جاره وحق ب شفعت جاره وللجار حقوق كثيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فألي يكرم جاره والجيران أنه يتفاوتون بالقرب قالت عائشه يا رسول الله ان لي فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا أقربهما بابا هو الأولى ورأى إذا الحاجات والستثرة أرشعد رأى الحاجات فتش عن الحاجات الذين يتسترون، والذين يحسبوا أحبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافة، يتعففون وهم كراء، أي ذو حاجة، أبو عن ابن جرير رحمه الله. أنه كان يصيبه شيء من الفاتحة ومع ذلك لا يمد يده لأحد وغيره ايضا من العلماء فكذلك إذا الحاجات يهرص على قدر إعطائهم ويقدم من حاجته شديدة ثم يقول وليس بمجد دفعها لشريكه ولا من يعول من قريب ومبعد ولا كفن الموت ولا في ديونهم ولا نحو سد البسك أو رم مسكدي أي لا يجد فأهل هؤلاء لأن شريكك يعتبر شريك لك بالمال ولو قال إن عندي ديون تدفعها لشريكك حتى يخلص معك بالشريكة إذا كان بينك وبين شريك المال أي كان ذلك المال وأنت عندك اموال اخرى غير هذه الشركه تخرج زكاه الشركه وتخرج زكاه بقيه الاموال شريكك يقول انا ليس علي زكاه لاني مدين اعطني من زكاتك لا تعطيه من الزكاه بل تعطيه من غيرها ولا من يؤولن لا تعطيها إلى من تعول، من قريب أو بعيد. الذين يعولهم يلزمها يخرج لهم ويطيئهم من غير الزكاة. الذين يعولهم كأولاده، وزوجاته، وعبيده، وإخوته لا كانوا ولا الذي ممكن لهم أن يعولهم. وأجداده وأباؤه هؤلاء، يعطيهم غير الزكاة يعولهم غير الزكاة ولا يعطيهم من الزكاة هكذا قريب أو بعيد ولا كفن الموتى لا تصرف بأكفاً الموتى لأنها ليست من الأصناف الثمانيه ولا في ديونهم ديون الموتى لأنها تتعلق بذمة قد خربت واحد الديون اذا لم يخلف تريكة فلا فليس لهم شيء ولا نحو سد المسجد أو رمم المسجد لا تسد بها البثوث والمراد المعابر التي يعبر منها السعر مثلا يحتاج الى يسد هذا المجرى الذي يدخل معه الشيخ حتى لا يخرب عليهم وكالجراد ايضا بالبسك المعابر التي يدخل منها الاعداء المنافذ التي يأتي منها العدو يحتاجون مثلا إلى أن يسدوا هذه المنافذ حتى لا يدخل العداء منها فإنها لا تشد من الزكاة وكذلك ترميم المساجد وبناء المساجد اعتبنا من غير الزكاة إلا إذا تعطلت هذه الأشياء ولم يبقى أو لم يوجد ما ترمم به ولا تفله إلا من الزكاة فانه يجوز وحينئذ تكون داخله افي سبيل الله تعالى والله اعلم وصلى الله على محمد